عائد من الحجاز ونحن الآن كما تعلمون في ذو الحجة الحرام نعم وقد أنعم الله تبارك وتعالى على المسلمين حيث يخرجون من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة ومن ركن من أركان الإسلام إلى ركن آخر من أركان الإسلام فبالأمس كانوا متلبسين بركن الصيام فبالأمس القريب كانوا متلبسين بركن الحج فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فالمسلم يتنقل من طاعه الى طاعه وكيف لا وهو الذي يلهج بلسان الحال والمقال بقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين